تَبَ الله عَلَيْهِمُ الْجَلَاَءَ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَّ الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما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 126. للقرى فلله وللرسول ولذي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 الادبر ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله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 ذاقوا وفعل أمرهم وَلَهُمْ عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء أمك إنني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا فَسُمَّى قَدَّمَتِ لِغَدِي وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَفْسَاهُمْ أَفْسَاهٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين.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 الملك القدس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشريكون سبحان الله عما يشريكون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم in